بوك تو شيسات اي داوت تسعة وستون تسعة وستون تريابوامي <تصفيق> اي ممنوجد يحتاج يريد <تصفيق> يحتاج يريد تريابوام <تصفيق> ميليغو احتاج لسرير احتاج لسرير ايسكم دا سپيا اريد ان انام اريد أن أنام. تك هل يوجد هنا سرير هل يوجد هنا سرير ترياب احتاج الى مصباح احتاج الى مصباح ايسكم دتشتا اريد ان اقرا هل يوجد هنا مصباح هل يوجد هنا مصباح تريابف ميتليفون احتاج الى تليفون احتاج الى تليفون اسمي داسه اباديا اريد ان اتصل بالتليفون تك ايميل تليفون هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون مي أحتاج كاميرا احتاج لكاميرا احتاج لكاميرا ايسكم دا سنم كاميرا هل توجد هنا كاميرا هل توجد هنا كاميرا ميك كمبيوتر تحتاج لكمبيوتر احتاج لكمبيوتر اسم اريد ان ارسل ايميل, أن أرسل إيميل. إيميل هل يوجد هنا كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر دياب ميشيميكاو احتاج لقلم حبر جاف احتاج لقلم حبر جاف ايسكم دا نابيشا نيشتو اريد أن اكتب شيئا اريد أن اكتب شيئا توك إيمي لي ليست هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف